وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسوها فسوها ولا يخاف عقبها